وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع من دونه إلها لن ندع من دونه إلها لقد قلنا إذا شططوا هؤلاء قوم اتخذوا من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 ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلي فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود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 لم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأنف أياها أزك طعاما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 Säärpoluuna, säädä, säädä, كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ kallu, سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ raham, وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ raham, kallu, raham, kallu, raham, kallu, raham,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 مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَطْلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَمُبَدَّلٌ بِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُنْتَهَى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 وَمَن يَسْتَغِفُ يُغَاثُ بِمَا إِن كَالمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِالسَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا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 متكئين فيها على الأرايق نعم الثواب وحسن المرتفق والضرب لهم مثل راجل جعل لأحدهما جنتين من أعنبه وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعل بينهما زرع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 قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا رددت إلى ربي لأجلن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ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 أو يصبح ما أُها غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفط فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربّي أحداً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 والضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزل الله من السماء فاختل طبيف اختل طبي نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا Varaa el-mujeri munan na-ra-sarvanu-anna-vummua, varaa miyä jitua, anna-na-sarifaa. Varaa paidassa ruohafna-fihadan, anirinna وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أن يؤمنوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا وَمَا نُبْصِلُ الْمُرْسَلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَتَقَذَّسَ بِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْدًا فَلَمَّا جَعَوْزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْدَا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 500 حتى 800-luvulla, 500 غلاما فقتله قال 500 نفسا 500 بغير نفس لقد جئت شيئا 500 قال 500-luvulla, لك luvulla لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني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 قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صدرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك, ملك يأخذ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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي قرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا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 حتى عذاب لغدين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يعجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا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 فما استطاعوا أن لَهُ هو ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا